واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى طريقهم الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله الشكوى من الاحتقاب وانتشار هذه الظاهره والشاذة المتزايده الى العيادات النفسيه كل هذا ليس غريبا على مجتمعات لا تؤمن بالله ربا ولا بالاسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا لكن العجيب الغريب ان يكثر ذلك في مجتمعات المسلمين التصار من المألوف أن نسمع ونقرأ قطفا تحكي انتحار بعض المسلمين والمسلمات أو محاولات لذلك عباد الله حديثنا ليس عن اكتئاب طارئ يأتي في لحظة ثم يزول فهذا لا يسلم منه أحد إن حديثنا عن حالات قائمة مزمنه من الاكتئاب لا يعرف اصحابها سبب الاكتئاب يعيشون بلا هدف لا يستطيعون التركيز لا يستطيعون التعامل مع احد فما السر ايها الاخوه المؤمنون ان الغربيين مع كونهم سابقين في مجال المدنيه والتحضر الا ان مبادئهم وحياتهم واهدافهم ودوافعهم كلها ماديه بحته ليس لهم اي عنايه بالجانب الروحي فليس بمستغرب ان يكثر فيهم الانتحار وليس بمستغرب ان يكثر فيهم الاكتئاب وقد حدثني بعض من يعنون بالاحصائيات ان كثيرا من الغربيين اليوم يدخلون حتى في الدين البوذي الذي لا يصدق وهو اقرب الى الخرافه لكن عندهم خواء امروشي كبيرا ايها الاخوه في الله لان هذا ما يفسر حاجه اكثر الغربيين الى زياره حانات الخمور في نهايه كل اسبوع اذا جاءت ليله السبت وليله الاحد فترى الصغير والكبير الشاب والكهل الرجال والنساء يتسكعون في البارات وفي حانات الخمور والمراقص ثم يخرجون اشبه ما يكونون بالكلاب وهذا معروف في الدول الغربيه حتى انهم اسرمكم الله يتبولون في الشوارع وهذا لا ينكره احد هذه الحالات التي وصلنا اليها انما هي نتيجه لخلو الروش وهذا ايضا سر انتشار المخدرات واوكارها في كثير من بلدان العالم وما الاسف الشديد لما صار الغربيون مثلا للذين لم يثبت ايمانهم ولما صارت الحضاره الغربيه بزيفها وانفساشها وتقدمها الفعلي في كثير من مجالات الدنيا لما صارت سببا للخداع كثيرين من من يضعف ايمانهم بالله حتى صارت الغرب حتى صار الغرب قبلتهم فلا تميز بين طيب وخبيث لما صار الغربيون قبله لبعض المسلمين وقدوة في كل شيء حتى في طريقه حياتهم وتعاملهم مع كل ما يزور حولهم فاثر بعض المسلمين بهذه المظاهر السيئه فانتقلت العدوى الى كثير من بلدان المسلمين فصار كثير من المسلمين يشتكون مما يشتكي منه الكفار ضيق واكتئاب حاجه ملحه الى زيارات العيادات النفسيه بالله هذه نصيحه حتميه لمن يقدم خدمه الجسد على خدمه الروح فان الله جل وعلا خلق الانسان وجعله جسدا وروحا واعطى لكل جزء خصائصه وحاجته وعلق الله الفلاح بسمو الروح لا بسمو الجسد فعد سواء لا نملكها ولا نملك صنعها الله هو الذي يعطي الصونا وينصر وهو الذي يعطي غير ذلك اما الارواح فهي تزكو ولذلك قال الله تعالى قد اسلح من زكاها كما اما كما انه جل وعلا امر بالمحافظه على الاجسام لانها وسيله لحفظ لخفظ هذه الارواح فقال تعالى ولا تقتلوا انفسكم وقال تعالى ولا تنفوا بايديكم الى التهلكه إن الإنسان نصه روش ونصه جسد فمن صار غايته جسده لم يعد إنسانا ألم نقرأ ونسمع قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا ألم نقرأ قوله تعالى إن شر الدواب عند الله اصم قلوبكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون فهم بشر وهم من بني الانسان لكنهم اردا من الحيوان قال الله تعالى انهم الا كالامعاه بل هم اضل سبيلا ان الله جل جلاله خلقنا لعبادته خلقنا لعبادته ولا يمكن ان نعبده الا اذا عمرنا الارض واكتسبنا الرزق وسعينا في هذه الارض هذه والسائل وهذه العباده المطلوبه منا مندمجه تماما مع انسانيتنا فالعباده تربي حاجه الروح والتوازن بين الروح والجسد لا يملكه الا المؤمن فمن يرد الله ان يهدي يسرح صدره للاسلام ومن يرد اي ضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء وقال الله تعالى الذين امنوا وطمئن قلوبهم بذكر الله بذكر الله لا بالغناء بذكر الله لا بجالس الغيبه والنفاق بذكر الله لا بمشاهده الافلام بذكر الله لا بالصفقه الاسواق الا بذكر الله تطمئن القلوب قال الله تعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا معيشه ضنكا ولو راجع اكبر طبيب في العيادات النفسيه ايها الاخوه المؤمنون هذا الامر يعرفه اكثر المسلمين نعرفه جميعا الا من رحم الله نعرفه نظريا ومع ذلك يشتكي كثير منا القلق والاكتئاب والاضطراب ثمن المخرج وما الحل الجواب الواضح ولله الحمد الجواب هو ان الخلاص من هذه الامور ليس بالاماني والكلام فقط فكما ان الانسان لو لم يسعى في جلب الرزق لبقي فقيرا ولو لم يتزوج لما رزق الولد فكذلك هذه المساله فاحتاج الى عمل والى جهد وقد فنحن نعلم ونسمع في احيان كثيره كيف يطمئن العبد وينسرح صدره ولكننا لا نطبق شيئا من ذلك الذي لم يعمل لم يعمل الصالحات ولم يبادر في فعل الخير ولم يراجع حساباته ليصحح وضعه فعليا كيف ينسرح صدره كيف يطمئن وهو بلا عمل صالح وذكر دائم واتصال بالله مستمر الصلاة وهي الصلة بين العبد وربه من منا يقيمها لا نقول يؤديها قال الله تعالى أقيم الصلاة وفرق بين من يقيمها ومن يؤديها الذي يؤديها كأنه يزيح هم من عن نفسه أما الذي يقيمها فهو الذي يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله حاجات الروح اهمه بكثير من حاجات من حاجات الجسد هذا الجسم كل يوم كل يوم نعطيه اكثر من من حاجته اجسادنا نعطيها اكثر من حاجتها بل ربما اكثرنا عليها فجلبنا لها الامراض إن حجات الجسم إذا انقطعت فإن غاية ما في الأمر هو هلاك الإنسان في الدنيا ثم ماذا كلنا هالكون لكنه إذا انقطع الزاد عن الروح خسر العبد الدنيا والآخرة وكان في جهنم معذبا لا يموت فيها ولا يحيى أيها المسلمون كثير من العطلاء الغربيين والسرقيين صاروا يطرحون بأهمية الجانب الروحي وهناك مراجعات على متسويات مختلفة وكثيرة توصي بإعطاء التدين حقه ويقولون إن العالم مقبل على هاوية إذا لم يستدرك الوضع ورغم أن كثير من هؤلاء الباحثين يقصدون عموم التدين حتى لو كان للأديان الباطلة التي أغطى لها الإسلام الا ان هذا يدعونا نحن المسلمين الى ان نكون اول من يراجع حساباتنا اول من يراجع حساباته في هذا الباب هم المسلمون والعلاج بين ايدينا يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون بارك الله لي ولكم في القران ونفعني وإياكم بما فيه من البيان قولوا ما تستمعوا واستغفروا الله لي ولكم وللسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك الا وجهه واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فصلى وتربى وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد في عباد الله عند الحديث عن الاكتئاب والامراض النفسيه وعند الحديث عن ذكر العلاج الذي هو كما قرر هو حسن الاتصال بالله وحسن التعبد لله رب العالمين عند الحديث عن هذا الامر لا يجوز ابدا ان يفهم مسلم اننا نقصد ان طاعه الله ستحول الدنيا الى جنه كجنه الاخره لا لا جنه الدنيا ليست كجنه الاخره يقول الشيخ الاسلام رحمه الله ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره وكان يقصد جنه الطاعه وجنه التلذذ بالذكر لكن هذه الجنه تختلف عن جنه الاخره اننا نحلد يا عباد الله ان طاعه الله ستزيل كثيرا من الهموم والاضطرابات نعم لكن ان تتحول الدنيا الى حياه سالمه من كل كدر لا لا حزن فيها لا هم لا ابتلاء لا الام لا والفلا فهي اصلا دار ابتلاء وامتحان والسعاده المتصله والنعيم المقيم انما هو في الاخره ولكن عباده الله وطاعته والانسه بذكره كل ذلك يمضي عن الابد دوام الالم دوام الالم ولزوم الاحزان والقلق وهذا ما ذكرناه قبل قليل من انه لا يمكن ان يمتلك احد منا عن الهم احيانا والاكتئاب اليسير احيانا لكنه في حدود الطبيعه ان حديثنا عن حالات مزمنه كما قررنا اما الالم فهو موجود في الدنيا من جهاتنا اشرف الخلق واقربهم واقربهم لله وهو محمد صلى الله عليه وسلم سيد الاولين والاخرين سالت دماؤه الشريفه وضاق صدره في احيان جاءت في سيرته واودي عليه الصلاه والسلام وتكى من الوجع عند موته عليه الصلاه والسلام فهو ذكر وهو سيد الخلق مع ذلك لان هذه الدار دار ابتلاء وامتحان لا بد ان يمر علينا شيء يسير من ذلك الالم موجود لان الله قال ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات ويبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون لكن المؤمن المتصل بالله اذا مسه شيء مما يجد وجع الى ربه اكثر وصبر واحسن تنقلبت المحنه الى منحه والمصيبه الى زياده في الحسنات وتكثير عن السيئات في الاخره بمعنى ان الفرق بين المؤمن والكافر ان المؤمن موعود بالسرور خضرا ورضا قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا اذى ولا هم ولا غم حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها خطايا رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم ان اعظم الجزاء مع اعظم البلاء وان الله اذا حد قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الامام احمد ويجب ان نفرق جيدا يا عباد الله بين الالم والحزن الذي لا يسلم منه احد والذي يعقبه مع الايمان رضا وحسنات وبين الاكتئاب والضيق الناشئ من خلو الروح من الذات والذي يقود إلى التذكير في الانتحار أو الانتحار مسأل الله العافية أو يؤدي إلى الارتكاث في أوحال الرذائل من مخدرات ومذكرات ودور دغاء فيتحول هذا المكتئب إلى عالة على كل من حوله يتحول إلى قنبلة موطوطة لا يدرى مساء تنفجر عباد الله ما هي أعراض الاكتئاب وكيف تعالج وما وسائل التخلص من بعض الحالات إن وجدت سيكون هذا إن شاء الله حديثنا في الجمعة القادمة إن كانت العمر بقية نسأل الله تبارك وتعالى أن يسرح صدورنا وأن يسر أمورنا وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ظالين ولا مظلين اللهم اجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله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 اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشركه والمشركين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم سدد رميهم وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم عليك باليهود المجرمين فانهم لا يعجزونك وعليك بالنصارى الخبثاء الظالمين اللهم انزل عليهم عذابك ورجتك اله الحق اللهم عجل عقوبتهم وانت رب العالمين رضنا عنك في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين